عم تنفارق يا حبيبي شهر الشهرين وانا مجنون عم موت نفسي وبليه خلاص الحين انا صار الحين يا ويلي شنو تعبت انفارك يا حبيبي شهر الشهرين وانا مجنون مجنون le bu'd qasi tara ha tay انا من شوفة تايونة صديق محوم nas alhayn golo golo golo golo golo golo golo golo sarahannet hatta alzaala ma ykhalefnahannet atashakli واصل مية بالمية وده ما لابد جاية اموت اليوم بوقتني لبعد قاسي ترا حطقت براسي خلاصة بقت عن فاسي واموت اليوم اويل شلو تعبت مفارق احبيبي شهر شهر وانا مجنون قومي وتروحي وبليه خلاص الحيل اول الشلو تعبت منفارق يا حبيبي شهر السهر وانا مجنون أم عموت نفسي وبلي خلاص الحيل